لقد أ ر س ل ن ا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و أ ن ز ل ن ا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من 「今日は私の思い出を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」 ف موسوعه ن ه مهتد م ك ث ي م ا ل ن ا ب ق ف ي للعلوم ر الاسلاميه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ة و ر ح م ة ورهبانية, ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها, عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ف م ا ر ع و ه ا حق ر ع الله ا فآتينا ل ا س ق و ن يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله و آ م ن و ا برسوله يؤتكم, يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا, نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أ ه ل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله و أ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم